وكلافش <تصفيق> كده <تصفيق> انت صعيدي ولا اسواني منين صعيدي, من من صعيدي؟ <تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه وبعد قال الدكتور العلامه الاديب بكر بن عبد الله بن أبي زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون هذا الأصل الذي معنى يمكن أن نضع له عنوانا إن العلم دين فانظروا عن من ماذا دينكم لأن طريق العلم لا تعدم فيه مندسين وقالت لي محاضرة لعلها موجودة في اطلبوها عنوانها سابع سبعة في كشف حقيقة سبعة مندسين في طلب العلم ولهم أسماء أستطيع أن أقول هذه الأسماء حركية من وضعي أنا شخصيا أما الأول غساسة المكزوب وأما الثاني غنضر وأما الثالث حسر وأما الرابع كيثان وأما الخامس فذئب وأما الثالث خامل الذكر صحيح وأما الثالث خمف شاري هؤلاء استبع الملد السون سيأتيك نباؤهم فلا تتعجل صحيح إذن فالشيخ الآن يتكلم عن مثلة وهي كشف ماذا المندسين صحيح وهذه المسألة سبحان الله إنها توافق الحال لأن المتاجد اليوم ماذا قد فتحت على أبوابها صحيح ولا شك أنك لا تعدم في هذا الانفتاح من ماذا من تسلل المندسين إلى المنابر وإلى, ماذا وإلى مجالس العلم فلابد من كشف حقيقة هؤلاء فعن من نأخذ العلم يبقى إذن معنا أصل اليوم هو إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون إيه دينكم قال وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم التعالم اللي هو إيه ادعاء العلم ودعوى العلم معروفة أنها دعوى عريضة ودعوى ظاهرة وأكثر الناس في دعوى ماذا في دعوى العلم واضح تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيع عليهم أمرهم ويبعتر مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون إليك باء حقيقة ما ذكر الشيخ او الأصل الذي معنا إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون إيه والكلام عن, هذه عن هذا الأصل في عشرة ماذا في عشرة مسائل او في عشر مسائل الأولى قالوا قديماً لا آف على العلم أضر من ماذا؟ من الدخلاء لا آف على العلم أضر من من؟ من الدخلاء قلت إذن فطريق العلم لا يعدم المرء فيه ماذا؟ من مندثين ودخلاء إذ دعوى العلم دعوى عريضة إذ دعوى العلم دعوى عريضة والأمر قد يعمى على الناس فلا تبين لهم الصادق من ماذا من الدعي والعالم من الجاهل والفقيه من الواعر ولهذا قالوا قديما إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم قلت وحق مقالتي في اتتاع الخلاف وقد قالوا لو سكت من لا يعلم لسقط ليه الخلاف فعلا الشيخ الحويني قال في أحدهم هذا الرجل عايز كتيبه علماء ترد ايه عليه وتلم من وراه يعني مسه هذا لو سكت لا ماذا لكفى العلماء الدخول فين وراءه في المسارب وفي الايه وفي الحارات والدروب ولا تفرغوا لماذا للتعليم صحيح فاذا العلم لا تعدم في ماذا ده كان ابن تيميه ينطلق بتلاميذه فيأخذ على أيدي هؤلاء يقول يكون يكون على الخبز محتسبون يعني محتسبون يعني أهل حسبة أمر معروفنا على المنكر يمشي يشوفوا كده وزن الرغيف ايه وي اسم ضبط ولا الرغيف ذا كوي يقول يكون على الخبز منتج محتسبون ولا يكون على الفتوى محتسبون وهذا ما أبكر بيعة الرأي لما دخل عليه مالك وجده يبكي قال ما يبكيك ام في الدين دخلت قال نعم استفتي من لا علم له ولا بعض من يفتي في زماننا هذا ولا بعض من يفتي هذا احق بالضرب من السراق هذا زمن من ربيعه شيخ مالك فكيف بزماننا هذا قلت ويتأكد هذا من جهة أخرى أن الناس يختلط عليهم العالم بالداعي او الداعية بالعالم والواعظ بالفقيه ولذا عدوا عالما كل من فعد المنبر وجعلوا فقيها كل من لبت عمامة حمراء وكانت الشهادة عندهم هي عنوان ماذا هي عنوان العلم هذا دكتور جمعة يا أخ دكتور إيه جمعة فأصبحت الشهادة عندهم دليل على الإيه؟ لا لا الشهادة فهيح ولا العمام الحمراء ولا سعود المنبر ورقي المنبر يكون دليل عند الشيخ الألباني ما كان بيخطب جمعة <تصفيق> الشيخ الألباني ما كان يخطب جمعة ولا الشيخ ابن باي وهما ماذا قمة العلم في هذا الزمان لم يقطبه جمعة فحيح فإياك أن تعبد العلم هو رقي المنبر وإياك أن تعتبر الفتوى بالإيه بالعمامة الحمراء وأن تعتقد أن الشهادة هي دليل إيه دليل العلم فإن الشهادات اليوم يصدق عليها ما قال الأول أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا قولة الأسد كالهر يحكي إيه؟ والشهادات تكاد تشترى اليوم فضلا عن الغش فيها والسرخ والله هناك شوف هناك فعلا شهادات يكاد الأبحاث العلمية فيها تسرخ إيه؟ سرخ كده واثور ان احدهم شهيرا مشهورا منطبا وكذا قال له مشرفه على الرسالة رحمه الله قال له بالنصف هذا أولنا حرامي <تصفيق> لما وقع على ماذا على صرقة الله فعلا إن هذا العلم إيه؟ ثانيا قلت ولذا كانوا يمتحنون الرجل قبل الأغذي قبل الأغذي عنه وفي ذلك قصة مالك مع أيوب السختيان يقول حجشت حجتين حججت حجتين فلم اروى عن ايوب ماذا السختيان يا مالك انه من انه ايوب السختيان فلم اروى عن ايوب السختيان مع انه حج ماذا حجتين لقيه بمكه يعني لان مالكا كما تعلمون كان كان مدنيا صحيح قال فلما حججت الثالث وجدته يبكي عند بئر زمزم وهو يحدث بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم شوف فلما حجشت الثالثة وجدته يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند زمزم وماذا ويبقي فرحمته فرويت عنه فرحمته فرويت عنه ولذا كانوا قديما لا يأخذون عن الرجل كما قال النخعي حتى ينظروا في صلاته وتمته وهيئته ومن هنا قال قديما أو قال البربهاري رحمه الله المحنة في الإسلام المحنة في الإسلام بدعة يعني إيه المحنة تمتحن الرجل صحيح قال أما اليوم فيمتحن بالسنة أما اليوم فيمتحن بماذا بالسنة يعني لماذا للرواية عنه ثم ذكر قولهم لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبل ماذا شهادته فوالله لقد وقف المرء على كذب أقوام يتصدرون ماذا المجالس ويشار إليهم بماذا بالبنان وصرت بعدها في أسف وفي خوف ماذا على العلم أن يضيع على ألفنة ماذا هؤلاء الله أحدهم سرق بحثا كاملا من كتاب وهو يعتمد على زاكرة الناس من جهة ويعتمد على أن الناس لا يقرؤون من جهة وأن الناس لا يتتبعون ما تدفع أرحام المطابع من جهة لأن الكتاب الأول ليس مشهورا فنقل البحث بنصه لا يزيد كلمة ولا ولا ينقص فلما خوطب في هذا يرجع الناس وقفوا على السرخ كتب بخط دقيق في الطبع الثانية ترى بعدما نقل البحث بنص خط دقيق جدا صغير هذا البحث منقول من كتاب فلان فلان بخط ايه دقيق صغير على طريقة التدخين ضر جدا ايه هذه هذا من, من بركة العلم نسبته الى من ده النبي عليه الصلاة والسلام جلس على المنبر فقال حدثني من تاميم الداري وهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن حديث تميم لم يكن ماذا بعيدا عنه قال فلما وافق ماذا ما عندي يبقى أصل الحديث عنده ولكن تراه صلى الله عليه وسلم يجعله من حديث من من حديث تميم من حديث تميم ولذا قيل ويل ويل للأمة من العالم ايه من العالم الفاجر والعابد الجاهل ويل للأمة مرتين من العالم الفاجر والعابد والعابد الجاهل كما قالوا لا خلينا خلينا خلينا خلي واضح خلي فاذا يمتحن الرجل يمتحن ماذا الرجل قلت ذاك أن الادعياء كثر وقد قالوا قديما إذا كسر الملاحون غرقت الايه غرقت السفينه اذا كثر الملاحون غرقت ماذا غرقت السفينه وقالوا أيضاً العلم نقطة كسرها الجاهلون العلم نقطة كسرها يعني إيه العلم نقطة كسرها الجاهلون بالخلاف وبالأراء الشازة وبالخروج على إجماعات من أهل العلم وبإحداث ماذا المتائل التي لا إيه؟ يصدق عليها أنها علم لا ينفع وجهل لا يضر ولعن فعلا واحنا عايشين في المشكله دي كل واحد يطلع لنا بمصيبه وايه وتلاقي الامه ماذا مشغوله بالرد ايه بالرد عليه مشغوله بالرد عليه ولذا انظروا الى عمر رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه شديدا في هذا الباب حتى أنه كاد يمنع ابو هريره من كسرة ماذا من كثره الحديث وكان عمر رضي الله عنه يجعل الفتوى لمن لنفر قليل وهذا معروف بدليل لما أحدث عمار بحديث ماذا بحديث التيمم كاد عمار أن ينتهي لمن لأمر عمر وقال بما لك علي من أمر يا أمير المؤمنين لو أمرتني أن أحدث بهذا الحديث ماذا ما حدث نعم ما حدث قلت كيف لا ونحن في زمن الطباعة وقد كسر من فرص صحفيون والمكذوبون المج بالجيم والمكذوب هو من من لا شيخ له وتصدر الأحداث واتسع الخرق على الراتب وقد توجع منهم المأمون قديما فقال يطلب أحدكم الحديث ثلاثة أيام ثم يقول أنا من أصحاب الحديث يطلب أحدكم الحديث ثلاثة أيام ثم يقول أنا من أصحاب, من أصحاب الحديث وقد قالوا إن من أعظم البلية أن تشيخ الصحيفة دعني أقول ما قال الأول ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأقربين ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد اجربي نعم طيب أقول في من يؤخذ عنه العلم من يؤخذ عنه العلم إذن والتمييز واجب صح ولا لا التمييز واجب وما كل أحد تجلس عنده ولا أن تجلس بين هديه اولا أن يكون معروفا بالطلب مشتهرا العلم فإياك والمجاهيل ذلك النبت الذي لا أصل له ولا قرار في الأرض والعلم إسناد صحيح تسمعون ويسمع ماذا منكم ويسمع من إيبه معنى هذا إيه أن العلم إسناد فلا تسمع فلا تسمع العلم إلا من ماذا؟ إلا من مسند وإلا من مسند صحيح؟ من مسند يعني ماذا؟ يعني طاحب إيه؟ له شيخ وعرف ماذا؟ بالطلب قال شعبه خذوا العلم عن المشهورين قال شعبه خذوا العلم عن المشهورين وقال ابن عون لا يؤخذ هذا العلم إلا ممن شهد له بالطلب إلا ممن شهد له بالطلب وقال مالك لا تحمل العلم عن من لم يعرف بالطلب ومجالسة أهل العلم نعم خذ لا تاخذ العلم عما لم يعرف بالطلب ومجالسه اهل العلم وقال سفيان خذ الحلال والحرام من المشهورين في العلم يبقى اول من ناخذ عنه العلم هو من عرف ماذا بالطلب واشتهر ماذا واشتهر في مجالسه من اهل العلم ورجوع اليه ثانيا من عرف بهديه وصلاحه وسمته كما مر بنا ماذا أثر مالك أنه اختبر ماذا أيوب استختيانه حتى إيه؟ حتى يروي عنه صحيح وكانوا يجلسون إلى الرجل ينظرون في هديه وصلاحه وصلاة حتى يرويه آه. لا تأخذ العلم إلا عن صاحب عمل لا لتأخذ العلم إلا عن صاحبه عمل لأنه فعلا حقيقة العلم في صاحب العمل فإذا وجدت الرجل يخالف فعله قوله فتودع منه واعلم أن علمه ماذا أن علمه مختلف وإذا وجدت الرجل في كل كلمة مما يقول فاسبت ماذا معه ولو كان علمه ماذا جملة فإن هذا علم مبارك فيه إذ بركة العلم فين في شيئين في العمل به وفي روايته عن عن صاحبه وإسناده إلى صاحبه لأن العلم اليوم فيه لصوصية عجيبة والله جلست إلى اثنين من هؤلاء او بتليب بالعمل معه والعجيب مسميين المكتب مش عارف الشيخان يعني على وزن البخاري ومسلم المهمة أقول مما شيت قال اسمع يا شيخ ما في حسن الألباني ولا ضعف الأمعاد ناشل قلت ليه طيب اعلو بالإسناد يا شيخ قلت نعلو بالإسناد والألبان هيجب منين والعلو والإسناد دين صح؟ والنزول في الإثناد قرحة في الوجه صحيح وإن لم يكن الألباني نزولا والله إنما الألباني علو على علو صحيح قلت ما عندنا مشكلة والألباني جايب منين يعني صحيح الألباني ليس إلا إيه إلا رجلا في إيه في سلسلة أو في إثناد صحيح والإثناد زهد والألباني على فكرة أكثر شغله وعمله هو عمل من الحافظ ابن حجر يا شيخ الالبني قد يكون على قاعده وهذه القاعده هي ان ماذا ان الحافظ ابن حجر هو ماذا هو شيخه وامام المهم فمره في الارواء كده ردنا كتاب الارواء الى ماذا ردنا استغفر الله مره كنا ننظر في في كتاب المعجم مفهرس الفاظ الحديث او موسوعه اطراف الحديث للشيخ زغلول فالموسوعه احالتنا على ماذا على الإرواء وتعلمون أن الألباني مرضي عن كتاب أنلفه قدر ماذا؟ قدر الإرواء ولو لم يكتب الألباني إلا الإرواء لكفى أن يضعه الإرواء بين ماذا؟ في صفوف أهل العلم الكبار صحيح؟ ومن عجب أن من الناس من شكك في الإرواء لك الألباني أنلفه إرضاء للسعوديين مع أن الألباني الفه قبل أن ينزل المملكة بزمان المهم فالمهم هو لقيته بيبص كده في الإرواء هو يكتب من صفحة كذا صفحة كذا تصوير قلت له الله ما ما باله الألباني له وجاه هذا اليوم يعني قال لا يمنع أن نستفيد من الرجل قلت أنت بهذا لا تستفيد من الرجل أنت بهذا تبلع الرجل في بطنك لنتكاتب تصوير من صفحة كذا, كذا ثم اسمع يا رجل أنت بهذا تفتضح سبحان الله يا أخي سنة الله تعالى لا تخطئ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا فاحذروا والله تعالى يعامل المرأة بنقيد إيه؟ بنقيد قصده المهم لنتقوله انت كده تبتلع الرجل تبتلعه بقولك ماذا الإرواء صفحك كذا وبعدين أنت تفتضح لأن الألباني رحمه الله تعالى لا يعطي المعلومة إيه؟ كاملة أحيانا إيه؟ يقول ولقد بينت كذا في في السلسلة فارجع ولا قد مش عارف ابنتوا ايه يعني حق فلان او ايه كذا في السلسلة فارجع او في كتاب المهم من الشيخ الألباني دايما يحيل عليه على كتبه فقال ما تقلقش كل ده بيطلع في المنتاج يعني بينت ضعف فلان هتبقى بينت ضعف فلان انفا وانت دور على انفا بقى شوفي يا اخي فعلا ويل للامه من العالم الايه الفاجر فكانوا لا يكتبون على الرجل لا يكتبون عن الرجل حتى ينظروا فين في هديه في سمته في صلاته كما مضى معنا من خبر أيوب الاختياني مع مالك فلم يروي مالك عن أيوب مع فضله وشرفه إلا لما وجده في الثالثه جالسا عند بئر زمزم يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي حتى تختلف أضلاعه قال فرحمته فرويت عنه فرحمته فرويته عنه وقد كان مجلس الإمام أحمد يحذره قال زهاء الخمسة آلاف فما يكتب إلا الخمسماء وبقيتهم ينظرون فين في هدي احمد وسمته رحمه الله تبارك وتعالى ثالثا ولا يأخذ العلم إلا عمن عرف بالمنهج أو على المنهج كما قال ابن سيرين ما كانوا يسألون عن الإسناد ليه كان الناس جميعا على خير وكان العلم يتلقاه الرجال عن الرجال صحيح فلما وقعت الفتنه قيل سموا لنا ماذا رجالكم فعلا سموا لنا دي بقى استلوا بها الناس لنا ماذا كما ذكرت لكم في الطريفه في الدرس الماضي لما قال احدهم العلماء قالوا قلت من العلماء ما العلماء ثملا قالت كنتى فالشيخ الشواد في قال يعني ريحه قل له من العلم قال له أنا قال له خلاص عرف <تصفيق> خلاص ايه عرفنا فقيل لهم سموا لنا ايه رجالكم فينظروا الى حديث اهل الايه اهل السنة فيؤخذ حديثهم و حديث اهل البدع فلا يؤخذ ماذا حديثهم سنتكلم عن هذه المسألة هل يؤخذ عن العلم عن المفتدع أم لا طبعاً إن المسألة مشكلة صحيح مشكلة من كذا جهة قصة من النعم صحيح لا يقبل حديثه في فرق بين يقبل حديثه وبين يطلب العلم ماذا عليه لا ليس مخالفا نعم المسألة فيها خلاف بينهم المسألة فيها خلاف ما بين أهل العلم هل شروط الشهادة معتبره في شروط في الرواية ولا في هناك فارغ أنا قيل في الكلام أمهل <تصفيق> وقد قالوا قديما أبلع لريخ <تصفيق> المسألة فيها خلاف معتبر عند أهل بين أهل العلم وبعضهم البعض واضح في ماذا في هل المقام واحد هو مقام الرواية والشهاده ام المقام ايه أم المقام مختلف واضح ام المقام مختلف فمن جعل المقام واحدا لم يقبل روايه من المبتدع على انه ترد ماذا شهادة هو يمكن يقصد بقوله شهادته معنى خاص وهذا المعنى الخاص هو المقصود بالشهاده الايه واضح لأن شهادة الكاذب لا تخبر طيب نعود يا طلبة العلم يعني ما الخبر أفتحه الأول أفتحه عشان الهوابت أفتحه عنه نأتي نقول لمن بماذا بالمنهج واضح ولذا قيل قديما احذروا أهل الرأي فإنهم أعداء السنن وقال فيهم عمر إياك وإياه رابعا المزكى من اهل العلم فهذا من من يؤخذ العلم عنه من شهد له ماذا اهل العلم ولذا كانوا يسألون عن الرجل للرواية ماذا عنه ما تقولون في فلان اكشفوا لنا عن فلان اكشفوا لنا عن ماذا عن فلان. فكانوا يأخذون العلم ممن شهد ماذا له أهل العلم وآخيرا ويأخذ العلم ممن عرف شيوخه ومن طلب عليهم فتكون التسكية عندئذ بتسكية من شيوخه ومن سمع منه فهؤلاء خمسة يؤخذ عنهم ماذا العلم وهذه استفاة الخمسة قد تجتمع ماذا في رجل لكن هل لو تخلفت واحدة لا يؤخذ عنه العلم هذا قد يكون صحيح كما لو تخلفت عنه صفة ماذا؟ المنهج أنه على المنهج او أنه ليس من أهل السنة قلت طيب هذه مسألة في من لا يؤخذ عنهم العلم الأول ولا يؤخذ العلم عن المجهول كما سبق وهو الذي لم يشتهر بطلب العلم ولم يشهد له الناس وهذا أطل مجمع عليه ومن هنا قال الأوزعي رحمه الله ما زال العلم عزيزا يتلقاه الرجال ما زال العلم عزيزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف فحمله غير أهله ثانيا الأطاغر كما قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراف الساعة أن يلتمث العلم عند الأصاغر وقيل الأصاغر أهل البدع وإن شابت رؤوسهم وقيل الأصاغر من تصدروا قبل ماذا؟ قبل أن يتأهلوا الأصاغر من تصدروا ماذا؟ لأن يتأهلوا لذلك قالوا قديماً من حدث قبل حينه افتضح فين من حدث قبل حينه افتضح فين في حينه وبعضهم حمل الحديث على ظاهره ان الاصاغر هم ماذا وهم الاحداث وهم ماذا الاحداث النشط وفعلا لا تحمد العلم على ألسنة ماذا الشباب وأنا قلت كلمة وأنا فيها صادق لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما جلست هذا المجلس قبل الأربعين. ولا تكلمت بكلمة علم واحدة قبل الأربعين والأربعون سن فارقة كما تعلمون حيث أكبر الله عنه حتى إذا بلغي أشده وبلغ وذلك إياك أن تتعجل إياك أن تتعجب فهذا الشيخ ابن عسيمين ما عرفنا إلا لما هي لما شبت رأسه ما رأيناه يوما بلحية ماذا سوداء ما عرفنا إلا لما ماذا لا لما طار المشيب نارا أحرق رأسه كلها وأتى بها ماذا على البياض ولما بيضت لحيته ليس فيها شعر ماذا والشيغ الألباني ما عرفناه إلا لما انحنته ظهره في العلم وما تنحني ظهر الرجل في العلم إلا أن تتم له ماذا خمسون بل ستون بل سبعون ماذا سم والشيغ بنباذ ما عرفناه يوما من الدهر شابا بل ولا كهلا فعلا ولا كهلا لان العلم ما لم يتوج بعقل وما لم تحمله حكمه فيوشك أن يكون العلم ماذا منفلتا وان كان من اهل العلم قديما من كانوا شبابا لكن هؤلاء هم استثناء على غير الايه على غير القاعده هم استثناء على غير الايه على غير القاعده لان الاصل في رحله العلم طول طول زمان صحيح الأصل في رحلة العلم طول ماذا؟ طول زمان شوف هل أتبعك؟ كلمة أتبعك دي معناها إيه؟ أتبعك ولو للسنين كلمة أتبعك فيها طول الزمان والأصل في رحلة العلم أنها رحلة إيه؟ أنها رحلة طويلة أتبعك كما قال بعضهم أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها بماذا؟ ببيان فذكر منها ماذا؟ طول الايه طول الزمن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشافيك وان يعافيك الله العظيم رب العرش العظيم ان يشافيك وفي سياره في سياره لو حد هيقدر يوصلوا لمنزله حد يوصلوا البيت في سيارة موجوده شوف لو هيوصلون في السيارة موجوده واضح فالشاهد يا طلبه العلم هو ان الاحداث من اهل العلم من حمل قوله الأصاغر على ماذا على ظاهرين ومنهم من قال الأصاغر أهل له البدع هذا مأسور عن عبد الله بن المبارك أن الأصاغر أهل البدع وإن شابته رؤوسه ومنهم من حمله على ظاهرين ولكن الإشكال في أن من أهل العلم من كانوا ماذا من كانوا شبابا صحيح لكن هؤلاء على الاستثناء هؤلاء على الاستثناء ويتأكد قولي بهذا أن العلم ما لم يتوق بحكمة شوفوا الحكمة تقتضي هذا الحكمة والعلم ماذا العلم يقتضي أن يحمل في وعاء الحكم بدليل يعني شوف أحيانا يكون من فقه العالم فهيح أن يحدث الناس بعلم لا تبلغ ماذا عقولهم كما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث معاذا ما لم يحدث ماذا أحد الناس وبواب عليه أهل العلم باب صحيح كراهية ماذا التحدث بالعلم خشية أن يكون لبعضهم ماذا فتنة او من خص أقواما بالعلم دون ماذا دون آخرين واضح يا طلبة العلم طيب ثالثا طائفة الوعاز والقصاص وللأسف لا كثرهم الله فهؤلاء يزاحموا اهل العلم في المجالس حتى اخذوا الطلبة الطلبه من ماذا من بين أيديهم وفتنوهم بحلو ماذا بحلو الحديث بالك وبروايه الغرائب حتى اجتمع الناس ماذا عليهم وعندهم ولهم وهم شر على العلم واهله فانتبه فلا يعجبك الرجل لحسن ماذا منطقه او لبلاغته لسانه والعلم هو الاصل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة فلم تكن الموعظة ماذا اصلا وقد قالوا قديما في هذه الطائفة وهي طائفة الوعاز قال ما امات العلم الا القصاص ما أمات العلم إلا القصاص فعلا أماتوا بغريب الرواية وغريب الرواية ماذا لا شك أن غريب الرواية يدفع صحيح الرواية لأن الناس تميل إلى ماذا إلى الغريب وتهواه فالواحد ممكن يحفظ قصة موضوعة ما لا يحفظ حديثا ولو كان إيه؟ جملة واحدة مرويا في البخار فعلا يعني هذه حقيقة طائفة القصاص والوعاث ولو ضربت الأمثلة شوف الأشرة المسمى تحت مسمى قصص الأنبياء هذه بيعت مبيعات ماذا خيالية مع أنك لو تستمع إليها لا تكاد تجد ماذا لا تكاد تجد رواية صحيحة ولا تكاد تجد فيها مسحة علم غاية ما في الأمر أنك تجد أداء تمثيليا وقصة نعم أول ما حتى لما قم عمله تمثيلية يوسف دي بتاعة الإيرانيين المجرمين الدنيا كلها ماذا والمشايخ فصروا صورة يوسف على المنابر في المجالة عشرات المرات فما فهم الناس حتى صارت ايه حتى صارت تمثيلية واغنية ما أمات العلم فعلا إلا القصاص كما قالوا قديما وقالوا إن الرجل لا يجلسه الى القاص برهة من دهري او قل زمنا من دهري فما تعلق بشيء منه وان الرجل لا يجلس الى العالم ساعه فما يقوم من عنده من عنده حتى يستفيد ماذا كثيرا الله فعلا يعني اذكر بعض شيوخنا كنت اجلس لديهم نصف ورقه أعود بنصف الورقة هذه من عنده وأنا أنظر فيها شوف فأعود لي في المجلس الذي بعده وقد كتبت عليها خمس ورقات مما استفدته منها ومما كان أحيانا المجلس يقصر ويقصر وقته فلا يزيد عن ربع ساعة أحيانا لشغلته أو, ليه أو لما يأتيه من شاغل الأخير درس الشيخ ابن عسيمين هذا أذكر أني سمعت المحاضرات لشيخ ابن عسيمين قريبا من خمسين مرض وفي كل مرة ماذا يعني منها محاضرة لشيخ ابن عسيمين ولا لكل أفساك أثناء هذه المحاضرة أذكر أني سمعتها يمكن قريبا من خمسين مرض للشيخ الألباني محاضرات تمعتها قريبا من مئة مرة منها محاضرة تحت عنوان هل خلق الله آدم عليه على صورته والله قريبا من مئة مرة وفي كل مرة ماذا أقول كأني ماذا كأني لم أسمع هذا إلا الساعة فكلامهم سبحان الله مبارك وبرك عجيبا جدا ولذلك من العجب اليوم الناس انصرفوا عن هذا يعني جاءني سؤال في كتاب لأحدهم او عن كتاب لأحدهم هذا السؤال سئلته قريبا من مئة مرة ما رأيك ندرس هذا الكتاب يخلنا تسألون عن هذا الكتاب كثيرا أمة, أمة فيها ابن تيمية تسأل عن كتب غير في العقيدة أمة إمامها محمد بن عبد الوهاب هل يستحسن أن تطلب التوحيد من كتب, كتب غيره لماذا نخرج عن المتفق عليه إلى المختلف إلى المختلفين ها؟ يعني هل ندرس كتاب كذا كذا في العقيدة يخونا هذا الكتاب انا آفف معك يعني هل هذا الكتاب حمل ما لم يحمله الأوائل من إن لأنني قلت للشيخ محمد بن عبد الوهاب البنة لعلكم تعرفون الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنة من مشايخ مصر الكبار ولكنه مجهول لنا لأنه سافر المملكة قبل أكثر من خمسين أو ستين سنة ومعات وأذكر له كنت رفيقاً له فيها بمزج الأنصار بشبرة الخيم قالت محاضرة رائعة جداً فالشيخ بقول له يا شيخ لماذا لم تصنف قال يا ابني هو السلف خللنا حاجة هو السلف سابلنا حاجة يا ابني قيل للشوكاني لماذا لا تشرح الفتح البخاري لماذا لا تشرح البخاري قال لا هجرة بعد بعد الفتح لا هجرة بعد بعد الفتش فاحذر فإن العلم الآن استطيعنا كل يسبغ بصبغة خلافية من غير ماذا من غير قصد وأصبح الكتب التي في أيدي الطلب اليوم أكثرها من كتب ماذا من كتب خلافية والكتب الخلافية دي والله لا تزيد على كونها جمع وترتيب أصو لذ على طريقة المدارس قديمة أصو ولذ فدعوا المختلفة فيه ورجعوا للمتفق عليه في حد يختلف على كتب اتنين يختلفوا على كتب الإمام محمد بن عبد الوارف العقيدة التوحيد على كتب ابن تيمية على كتب ابن القيم ها؟ حتى في الوعظ معروف أن نجم الوعظ في الإسلام هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى معه ابن رجب معه ابن الجوزي صحيح نجم هذا, نجم هذا العلم فاحذروا فإن العلم الآن يهجن يهجن تهجينا غريبا من مزج بين سلفية وخلفية او من أن الطلب الآن أعرض عن السلفية في العلم إلى ماذا إلى الخلفية وإذن يشوف الإمام ابن رجب سبق عصره فكتب فضل علم ماذا السلف على على الخلف كأنه يحذر من هذا فاحذروا فالعلم لا يؤخذ عن هؤلاء القصاص لأنك والله ما تعود بشيء منهم سوى بغريب الرواية التي تسحم بها ماذا رأسك ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلت بماذا فأصبح الباطل يهجم عليها وغريب العلم وقد قيل شر العلم ماذا الغريب شر العلم ماذا الغريب ألا فانتبه ومن هنا قال أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى قال لئن أرى في طائفة في طائفة من المسجد نارا خير من أن أرى ماذا واعظا أو رجلا يقص ليس بفقيه وفي الحديث أن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا وفي الحديث أن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا فلا العلم على الوعاظ صحيح قلت ثالثا ولا رابعا هذا طيب احسنتم والله انتم بعد امناء على العلم وقد ادركتم اخوانا صحيح يخطئون في العد قسطا زازا قصد الزياده فان كانت هذه سرقه فهي سرقه محموده طيب نقول رابعا ولا يؤخذ العلم عن مفتدع وقد قال مالك لا تحملوا العلم عن أهل البدع كلهم والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله طبعا حصل إن أهل العلم رووا عن مفتدع صحيح أو أخذوا عنه حديثا فيما لا ينصر بدعته ولكن فرق بين أمرين بين باب الرواية وبين باب ماذا الطلب فلو أنك أخذت جملة أو عبارة أو مسألة فهذا فارق من أن تجلس ماذا أن تجلس عنده أو تجلس بين يديه قلت والأصل مجانبة البدع وأهلها وكان بعضهم يقول إذا رأيت مبتدعا يسير في طريق فخس في غيره لا يعديك بجربه بل كان ابن سرين لا ينست لا ينست للمبتدع حتى في تلاوة آية ويسأل في هذا إنه يقرأ وإيه قرآن قال أخشى أن يلحنها إيه؟ علي لحن كما لو قرأ الآية وكلم الله موسى تكليما صار المتكلم هنا من موسى ولم تثبت صفة الكلام لمن لله ولذا المفتدع يقرؤون هذه الآية وكلم الله موسى تكليما صحيح فإذا الأصل مجنبة البدع ومن وأهلها قلت ولا تسأل عن هذا وقد كفيت يعني رب العالمين كفن بمن بأهل السنة فلماذا تسال عن الطلب على اهل الايه على اهل البدعه فما من علم إلا واهل السنه قد دربوا فيه بماذا بسهم ولهم فيه ماذا وجود, وجود قوي صحيح والأصل مجانبة البدع ومن واهلها ما علم وقد قال عمر في اهل الراي هم اعداء السنن فاياك واياهم لا تأخذ العلم عن صحفي ها؟ من الصحفي او يقال صحفي على ضبطي صحفي او صحفي الذي لم يعرف ماذا بطلب على اهل العلم واضح فهذا لا يؤخذ عنه ماذا علم ولا يطلب على يديه وقد قالوا قديما من كان شيخه الكتاب فخطأوا ايه كثير والعلم كان كريما يتلقاه الرجال عن الرجال فلما دخل في الكتب دخل فيه غير من غير أهله دخل فيه غير أهله كما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى وقال سليمان بن موسى لا يؤخذ العلم من صحفيه حمك الله قلت مع مراعاة التخصص فمن اشتهر بفن فلا تطلبه في فن ماذا اخر شوف هذا ابن صاعب كان محدثا وكان محدثا كبيرا له ألف ألف رواية يعني له رواية كثيرة أعمية ولكن لم يكن يحسن لماذا الفقه ويذكرون طريف عنه لما سألته امرأة عن دقاجة وقعت فين في البئ فقال لها وكيف وقعت قالت لم تكن البئر مغطا قال ألا غيطتيها فقال لها أحدهم وكان جالسا قال يا امرأة إذا تغير الماء فهو نجس وإذا لم يتغير فهو إيه فهو طاهر فالشاهد أن الرجل لم يكن معروفا بفقه وإن كان محدثا فبهذا فاعتبه لا يا إخوة في درس لشيخ مثلا معروف بأنه من علماء العقيد يرسله مسألة فين في الطهارة ولا مسألة في الصلاة ولا فين في الصيام الحافظ ابن حجر يقول من تكلم في غير فنه فقد أتى بليه بالعجائب لا تلجئ الرجل أن يتكلم فين في غير فنه والناس قدرات وإيه قدرات ومواهد كما يقولون صحيح فانتبع إلى هذا فإنه مهم وقد قالوا إن من أعظم البلية أن تشيخ الصحيفة ولكن اطمئن فهؤلاء يفتضحون كما قيل من دخل في العلم وحده خرج ايه؟ خرج وحده نعم بالنسبة للايه القضية ليس في التضحيف فقط يعني من يأخذ العلم على الكتب او من الكتب ليست المسألة في أنه يصحف عليه ولا لا يصحف عليه هذه مسألة يمكن أن يضبطها كل انسان لو درس شيئا من اللغه انت قلت قرئه على شيخ انتهيت انتهيت متى قرئه على شيخ. تمام وليست المشكلة في التصحيف فقط بالنسبة لمن ياخذ العلم عن ماذا على على الكتب او من بطون الكتب إنما المشكلة كما قال بعضهم يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم للعلوم ولا يدري أن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم فالمسألة تقضع لمسألة نقطة أخرى الكتب فيها فعلا غوامض يعني أضرب مثال بكتب شيخ السلام تيمين هذه كتب ما يستطيع كثيرون قراءتها ولا فهم ماذا عباراتها ولا الوقوف على مقصود من شيخ الإسلام إذن سيمة رحمه الله واضح طيب يعني إذا كان الشيخ ابن عسيمين يقول عن كتاب الدكتور بكر الذي معنا هذا حليا طالب العلم يقول نحن إذا قرأنا للدكتور بكر ينبغي أن نأتي بالمعاجم معنا لكي نفهم ما يقول الدكتور بكر وهذا الشيخ ابن عسيمين وهو سباوي زمان فكيف بأبي بأحد الناس والشيخ ابن عسيمين إن قال ذلك تواضعا من جهة رحمه الله فإنا قد وجدنا حق مقالتي انا وجدت حق مقالة الشيخ ابن عسيمين لما درست هذا الكتاب ودرسته درسته مرتين ودرسته قريبا من ثلاث مرات الله المستعان أنتقل الحصة الثانية طلبة العلم